لَتَنزِعُ عَنْهُم مَّا لِبَاسَهُم لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِم إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قل أمر ربي بالقصط وأقيموا وجوهكم عند كل نسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة